وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَمَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا طَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ غَنَّاءٌ ۚ وَاللَّهُ قَيُّومُ الرَّاضِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصبوا عن سبيل الله إن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع فطبيع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك بكادتهم وإي يقولوا وإي يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا